الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج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 فإن أصابه خير نطمأن به، وإن أصابته فتنةٌ قلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.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 من كان يظن ألا يصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلنظر هل يذهب نكيده ما يغيض؟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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا ثياب لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقاعد من حديد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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وهدؤ إلى الطيب من القول وهدؤ إلى صراط الحميد.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 كاع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق.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 ثُمَّ الْيَقِضُوا تَفَتُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الزيح في مكان سحيق ذلك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 ولكل أمة جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعماق، فإلهكم إله واحد، فله أسلم وبشّر المخبتين.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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا القشيطان في أمنيته فيسخ الله ما يلق الشيطان فيسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحب.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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم إن الإنسان لكفر لكل أمة دعَلنا ما سكنهم ناسكو فَلَا يُنَاذِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ